بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن عشر مسجل عليه ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي الجزء الاول الوجه الاول يبدأ حالا البيت الثالث والخمسون كشقيقة البرد المنمن موشه في ارض مهرة او بلاد تزيد عين اي كما شق من البرد ويحتمل ان يكون كشقة البرد لا انه يريد نصفه اذ كان اشتقاق الشقة من الشقة ومهره تسكن في بلاد اليمن والعصب يعمل هناك وبن تزيد من قضاعه واليهم تنسب البرود التزيديات والمنمنم المنقوش البيت الرابع والخمسون يعطي بها حاشية سين وميم يعطي لها انتهت الحاشية يعطي بها البشر الكريم ويحتبي بردائها في المحفل المشهود عين ان رويت يعطى على ما لم يسم فاعله فالمعنى ان الكريم يعطاها لانها موهبة له يؤثر بها مجده وشرفه واذا رويت يعطي فالمعنى ان الكريم لذا بشر بقدومها اعطى من يبشره بشراه اي عطية البشارة البيت الخامس والخمسون بشر الغني ابي البنات تتابعت بشراؤه بالفارس المولود البيت السادس والخمسون كارق الاساود والاراقم طالما نزعت حمات سخاءم وحقود والاساود والاراقم من الحيات والاساود جمع اسود والاراقم جمع ارقم وهو الذي فيه نقط سود وحمات جمع حمه وهو السم ويقول فوعة السم حاشية قال الخارزنجي في ضاء هذه القصيدة في نفيها الكذب والزور المنقول عني ونزعه ونزع سخائم هذا الممدوح من قلبه وشحنائه كالرقى التي ترقى بها الحيات فتخضع وتلين وتذهب ثورة السم انتهت الحاشية القصيدة الثامنة والثلاثون وكان ابو تمام لما عمل هذه القصيدة اي القصيدة السابقة حرص على ان يسمعها ابن ابي دواد فتأخر ذلك فكتب بهذه الابيات حاشية هذا الخبر منقول عن الصلي حدثه به ابو مالك انتهت الحاشية البيت الاول احمد ان الحاسدين حشود وان مصاب المزني حاشية ضاق ويروى وان محل المزني انتهت الحاشية حيث تريد البيت الثاني فلا تبعد مني قريبا فطالما طلبت فلم تبعد وأنت بعيد البيت الثالث أصف تستمع حر القوافي فإنها كواكب إلا أنهن سعود البيت الرابع ولا تمكن الإخلاق منها فإنما يلذ لباس البرد وهو جديد قد عابه فدعا به وأستمعها منه ورضي عنه عين استعمل اللباس في معنى المصدر والمعروف أن اللباس هو الملبوس يقال عليه لباس حسن وقد يستعيرون الأسماء فيقيمونها مقام المصادر ومن اعجب ما روي في ذلك بيت انشذه الفراء فان كان هذا المطل منك سجية فقد كنت في طول رجائك اشعبا اي في اطالة رجائك القصيدة التاسعة والثلاثون وقال يمدح علي ابن الجهمي القرشي الشاعب وقد جاءه يودعه لسفر اراده وكان أصدق الناس له البيت الأول هي فرقة من صاحب لك ما جدي فغدا إذابة كل دمع جامدي أول الكامل والقافية متدارك البيت الثاني فافزع إلى ذخر الشؤون وغربه حاشية سين وعونه ميم وهأباء وعذبه انتهت الحاشية فالدمع يذهب فالدمع يذهب بعض جهد الجاهد هذا ترك لما قال في التي قبلها ورجوع عنه البيت الثالث واذا فقدت اخا ولم تفقد له دمعا ولا صبرا فلست بفاقدي البيت الرابع علي يا ابن الجهن انك دفت لي سما وخمرا في الزلال الباردي إذا رويت سما وخمرا فالمعنى أنك سقيتني ودادك فكان كالخمر بالزلال البارد ثم جاء الفراق فكان كالسم فالمعنى صحيح على هذه الرواية قاف يقول خلطت مودتك وقربك ببعدك وفراطك فكأنك جمعت لي بينما يحييني ويميتني ومن روى جمرا بالجيم فقد صحف حاشية سين وميم ولام جمرا وقال الصلي في شرحه ويروى خمرا وليس بشيء وهو تصحيف وانما يريد خلط مودتك وقربك فكان جمرا وسما مع زلال بارد عذب وفضاء وروى غيره سما وشهدا ودفتا اي ادبتا انتهت الحاشية البيت الخامس لا تبعدا أبدا ولا تبعد حاشية كاف ان تنأبي أبدا ولا تبعد وروتها وقال ابن المستوفى والأول المشهور انتهت الحاشية لا تبعدا أبدا ولا تبعد فما أخلاقك الخضر الربى بأباعد يقال بعد يبعد من بعد المكان وبعد يبعد في معنى الهلاك وجعل اخلاقه خضر الربا لانه شبهها بالرياض البيت السادس ان يكدي مضطرف الاخاء فاننا نغدو ونسري في اخاء تالدي اي ان لم يثمر حديث الاخاء فان اخاءنا قديم مثمر البيت السابع او يختلف ماء الوصالي فماءنا عذب تحضر من غمام واحد البيت الثامن او يفترق نسب يؤلف بيننا ادب اقمناه مقام الوالدي البيت التاسع لو كنت طرفا كنت غير مدافع للاشقر الجعدي او للذائدي عينه الاشقر الجعدي فرس كان يعرف باشقر مروان وهو مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن ابي العاص وانما اراد ان ينسب الفرس اليه فلم يستقم له الشعر فجعل الاشقر جعديا وكان مروان يقال له مروان الجعدي نسب الى الجعد ابن درهم وكان الجعد مؤدبه فقتله يوم عيد فقيل له مروان الجعدية ويقال إن أشقره كان من نسل الذائد وكان الذائد فرسا عند هشام بن عبد الملك وأسن الذائد حتى بان فيه العجز والتقصير وقوله الزائد في هذه القافية من الإلجاء لأنها لو كانت على الباء لقال المذهبي أو نحو ذلك البيت العاشر أو قدمتك السنو خلت بأنه حاشية سين قلت بأنه تات الحاشية من لفظك اشتقت بلاغة خالدي أو قدمتك السن خلت بأنه من لفظك اشتقت بلاغة خالدي يعني خالد بن صفان التميمي وقد كان يوصف بالبلاغة وحضر بين يدي أبي العباس السفاحة وحديثه مشهور مع ام سلمة امرأة ابي العباس البيت الحادي عشر او كنت يوما بالنجوم مصدقا لزعمت انك انت بكر عطارضي المنجمون يزعمون ان عطارضا يتولى الشعراء والكتاب حاشيه قال الصولي ان المنجمين يقولون من تولاه عطارض كان بليغا انتهت الحاشية يقول لو كنت صدق بالنجوم لقلت إنك بكر عطار أي أول أولاده وبكر الرجل يفضر على من بعده من ولده البيت الثاني عشر صعب فإن سومحت كنت مسامحا سلسا جريرك في يمين القائد الجرير حبل يضفر من أدم ويقول في عنق البعير وجعله سلسًا لأنه أملس لا عقد فيه وذلك أنهم يقولون هو مضروس الجرير إذا كانت فيه كالأضراس من العقد وكأنهم يستعملون ذلك إرادة لتدليل البعير فيقولون قد انقاد فلان كأنه بعير مضروس الجرير قال الشاعر تبعت الهوى يا طيب حتى كأنني من أجلك مضروس الجرير قعود البيت الثالث عشر ألبست فوق بياض مجدك نعمة بيضاء حلت في سواد الحاسد المرزوقي يجوز أن يكون في شخص الحاسد لأن سواد كل شيء شخصه أي أنها تتلفه إذ صارت غصة في صدره ويجوز أن يكون أراد سويداء قلبه والمعنى أن ذلك صار كمدا في قلبه ويروى تسرع في سواد الحاسد حاشية هي رواية الصولية وقال ويروى تسرع في يمين الحاسد انتهت الحاشية ويروى تسرع في يمين الحاسد اي في قوة الحاسد من قوله تلقاها عرابة باليمين حاشية هذا عجز بيت للشماخ وهو اذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين انتهت الحاشية البيت الرابع عشر ومودة لا زهدت في راغب يوما ولا هي رغبت في زاهد يقول الناس يودونك كأنك ألبست المودة وتلك الخلة التي ظهرت منهم لا تزهدك في مودتهم البيت الخامس عشر غناء ليس بمنكر أن يغتدي في روضها الراعي أمام الرائد المرزوقي اي مودتك خصبة النظرة لا ينكر لاشتهار امرها ان يتقدم الراعي على الرائد فيها <تصفيق> لان الرائد هو الذي يتقدم القوم فيطلب الماء والمرعى لهم وانما يحتاج اليه اذا التبس الامر في ذلك فيقول مودتك اشهر من ان يكون الراعي لروضتها يحتاج الى رائد اي انك تسرع التفضل على من يودك فمودتك مثل الروضة يرعاها الراعي قبل ان يرودها الرائد اي انت قريب ممن يريدك البيت السادس عشر ما ادعي جانبا من سؤدد الا وانت عليه اعدل شاهد. القصيدة الاربعون وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني البيت الاول طلل الجميع لقد عفوت حميدا وكفى على رزقي بذاك شهيدا الثاني من الكامل والقافية متواتر خ اي عفوت محمودا لما كنا نجده ممن كان يسكنك من المساعدة وكفى على رزقي شاهدا بعفوك اي عفوك يكفي من ان استشهد على رزقي فيك بفراق اهلك قاف اي اذا اثر هذا الاثر حاشية في كتاب المرزقي هذا الامر وفي اصول التبرزي وفي ضاء هذا الاثر انتهت الحاشية في الجماد الذي لا يعقل ولا يميز فكيف تأثيره في مع علمي وتمييزي وموضع بذاك رفع بفعله والباء دخلت للتأكيد حاشية قال الصولي في شرحه يقول شدة رزئي أي وجدي ومصيبتي تدل على أنك عفوت عن حمد مني لك وذكر المرزوقي ما قاله الصولي ثم قال إنما استشهد أبو تمام على رزئه بحال الطلل فعكسه هذا المفسر ولم يعرف المرار والمعنى درست أيها الطلل وأنت محمود لأنك من أجل من فارقك حقيق بالدروس ثم قال وكفى بذاك أي بما رؤيا من تغير حال الطلل شهيدا على رزقي ثم ذكر المرزقي بعد ذلك ما أورده التبرزي هنا من كلامه وقال وقال أبو تمام على هذا المعنى حين قال قد أقسم الربع أن البين فاضحه إن لم تحل به عفراء من عفري وقال من أخرى لو قيل ما كان مزورا بها إذن لسر الربع بالرابع وقد شرحنا نظائر هذا البيت في المشكلات وذكر ابن المستوفى ما قاله الآمدي في نقد هذا البيت الموازنة صفحة 89 قال الآمدي ووجه الكلام ان يكون وكفى رزقي شاهدا على انه مضى حميدا لان حمد امر الطلل قد مضى وليس بشاهد ولا معلوم ورزقه بما ظهر من تفجعه شاهد معلوم فلان يكون الحاضر شاهدا على الغائب اولى من ان يكون الغائب شاهدا على الحاضر الى اخره وقال ابن المستوفى ايضا ونقلت عن خط ابي محمد عبد الله بن محمد بن السنان في كتابه سر الفصاحة عند قوله ومن وضع الالفاظ موضعها الا يكون الكلام مقلوبة فيفسد المعنى ويصرف عن وجهه وذكر لذلك امثلة وقال على هذا حمل ابو القاسم الامدي قول الطائي الكبير وذكر البيت ثم قال فاذا كان ابو تمام على عادته في صناعة الشعر اراد ان يقيم حال الطلل شاهدا على حاله فليس هناك في الكلام قلب وذكر ابن سنان البيتين الانفين الذين ورد في كلام المرزوقي مستشهدا بهما على ان الكلام ليس فيه قلب وانظر كلام ابن سنان الخفاجي هذا في كتابه سر الفصاحة طبعة الخانج بمصر سنة 1350 صفحة مائة انتهت الحاشية البيت الثاني دمن كأن البين اصبح طالبا دمنا لدى آرامها وحقودا الدمن الأول جمع دمنة وهي آثار القوم في الديار ثم يسمى المنزل دمنة لكون الدمنة فيه والدمن الثاني جمع دمنة وهي الحقد وبقيته في القلب وعنى بالآرام النساء شبهها بالضباء البيض يقول كأن الفراق طلب عند ضباء هذه الدمن آثار البيت الثالث قربت نازحة القلوب من الجوى وتركت شأوى الدمع فيك بعيدا صد يخاطب الفراق يقول قربت إلى الجوى قلوبا كانت بعيدة منه وتركت شأوى الدمع اي طلقه بعيدا حاشية فيضاء قال الخار زنجي يخاطب طلل الحي الجميع يقول يا طلل الحي الجميع لما عفوت وبليت قربت من الجوى والحزن القلوب النازحة وقال ابن المستوفى وفي النسخة العجمية يخاطب الطلل انتهت الحاشية البيت الرابع خاضلا إذا العبرات لم تبرح لها وطنا صرا قلق المحل طريضة أي لا يتركه الحزن أن يقر صاد يقول إذا كانت العبرات لا تبرح أي لا تزول عن أوطانها وهي العيون فإن دمعي على من ذكر يسري قلق المحل أي يتحضر ولا يبقى في محله ويفيض كأنه طريض وخضلا أي رطبا البيت الخامس أمواقف الفتيان تطوي لم تزر شرفا حاشية سين شوقا وقال ابن المستوفى قال أبو القاسم الآمدي ورأيت في نسخة أمواقف الفتيان تطوي لم تزر شوقا والأول أصح اي تطويها ولم تزر حزنا منها ولا سهلا لانه جعل الشرف ما على وخش وجعل الصعيد من حضر وسهل اي لم تزر منها شيئا ورواية الصلي نطوي لم نزر شرفا وقال ويروى تطوي لم تزر شوقا ولم تندب انتهت الحاشية ولم تندب لهن صعيدا واقف الفتيان تطوي لم تزر شرفا ولم تندب لهن صعيدا ويروى الفتيات ويروى لم نزر ولم, ولم نندب وتطوي أي تمر فيها وشرفا أي مرتفع البيت السادس أذكرتنا الملك المضلل في الهوى والأعشيين وطرفة ولبيدة حاشية في أصل نسخ التبرزي وجرولا ولبيدة غير أن الشرح يدل على تفضيله لرواية وطرفة ورواية الصلي ومالكا ولبيدة ثم قال ويروى وحارثا وعبيدة ورواية سين وطرفة وبها مشها ويروى ومالكا ولبيدا وجرولا ولبيدا وقال ابن المستوفى ورواية وطرفة ولبيدا هي اكثر الرواية انتهت الحاشية يعني بالملك المضل لامرأ القيس والاعشيان اعشى قيس بن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل واعشى باهلة وهو من قيس عيلان واكثر الرواية وطرفه يعني طرفة ابن العبد والرواتك الاصمعي وغيره يقولون طرفه بتحريك الراء يجعلونه مسمى بالواحدة من الطرفاء ولا ينبغي ان يحمل على ان الطائي سكن الراء اذ كان ذلك مستنكرا لانهم لا يقولون في شجرة شجرة ولا في حجر حجر لان تسكين الفتحة عندهم مرفوض وانما يسكنون الضمة والكسرة فيقولون في عضد عض وفي نمر نمر وذكر بعض الناس ان اسم طرفة ابن العبد عمر وانه سمي بقوله لا تعذل في البكاء اليوم الطرفا ولا اخى عولة في الدار ان يقفا فكأن الطائية جعله مسمى بطرفة من طرفة عينه وقد استعمله البهتري بتسكين الراء فهذا يدل على ان ابا تمام قاله كذلك لان البهتري كان يتبعه في كل طرفة وذلك قوله وكذا طرفة حين اوجس ضربة في الرأس هان عليه قطع الاكحلي اي ذكرتنا هؤلاء ذكرتنا هؤلاء الذين كانوا يصفون مثلها من المواقف البالية ومن روى جرولا ولبيدا فقد خلص من هذه الشبهة وكذلك روي قول البحثري وكذا عبيد حين اوجس البيت البيت السابع حلوا بها عقد النسيب ونمنموا من وشيها حللا لها وقصيدا ويروى نصرا لنا وقصيده ويروى رجزا لنا وقصيده حاشيه في روايه الصحيح روايه الصولي وقال ويروى نتفا لنا وقصيده وذكر روايه الاصل س من وشيه رجزا بها وقصيده وبها مشها روايه الاصل انتهت الحاشية ونمنم اي زخرفوا البيت الثامن راحت غوان الحي عنك غوانيا يلبسن نأيا طارة وصدودا والغانية هي الشابة التي قد غنيت بحسنها عن الحلي وقيل التي غنيت بمال أبيها عن الأزواج وقيل هي من غنيت في بيت أبيها إذا أقامت يقال غنينا بالمنزل إذا أقمنا فيه وكثر ذلك حتى قالوا غنيت دارهم تهامة ونحو ذلك قال الشاعر حاشية البيت لمهلهة لابن ربيعة يذكر اجتماع ولد معد في دارهم بتهامة وما وقع بينهم من الحرب اللسان مادة غنية ومعجم مستعجم المقدمة الجزء الاول صفحة تسع وفي صفحة جزيرة العرب للهمداني عمرت انتات الحاشية غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيها بنوا معد حلولا وقيل الغانية التي غنيت بزوجها عن الرجال والاصل في ذلك كله من غنيت عن الشيء اذا استغنيت عنه الا انهم صاروا يكنون بالغواني عن النساء التي يرغب فيهن الرجال البيت التاسع من كل سابغة الشباب اذا بدت تركت عميد القريتين عميدا عين سابغة الشباب اي قد جرى شبابها في جميع جسدها ولما كان الشباب يستعار له البرد والقميص والرداء استعار له السبوغ وعميد القريتين رئيسهما وعميد من قولك عمده الحب اذا ذهب بقلبه وانما بنت طائي هذا الكلام على الاية وهي قوله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقد استعملوا في صدر الاسلام نحوا من ذلك فقالوا ليس فلان بعظيم القريتين اي ليس هو برئيس وإنما أخذ ذلك من القرآن على ما مضى ويقال إنه عنا بالرجل العظيم من القريتين حبيب بن عمر الثقفي أو الوليد بن المغيرة المخزومي وقيل بل الثقفي عروة بن مسعود والقريتان مكة والطائف البيت العاشر أولئن بالمرض الغطار في بدنا غيدا ألفنهم لدانا غيدا عي إذا رويت لدنا فهو جمع لادنة وذلك لفظ لا يستعمل وإنما يقال غض لدن وشباب لدن وهو الناعم المنعطف ويقال تلدنت النساء في الدار إذا تأخرت فيها بعد ترحل القوم وهو مأخوذ من التعطف قال كثير عاشية. البيت الذي رواه التبرزي مركب من شطر بيتين في الديوان وهما تأطرن حتى قلت لسن بوارحا رجاء الامان ان يقلن مقيلي فلأيا بلأي ما قضينا لبانة من الدار واستقللن بعد طويل انظر الديوان الجزء الثاني صفحة مائتين البيتين رقم ثلاثين واثنين وثلاثين انتهت الحاشية تلدن حتى قلت لسن وارحا من الدار واستقللن بعد طويله واذا رويت بدنا لدنا فهو اعرف لان قولهم امرأة باذ كلام معروف ويكون لدنا جمع لدن ولدنة كما يقال رهن ورهن وفرس ورد وخيل ورد ويروى أربين حاشية هي الرواية عند الصوري وقال في شرحه يقول زدنا على المرض الذين ألفناهم لدانا غيدا وهي كذلك رواية سين وضاء وفيها سين ويروى أردين وفيها ميم ابدلنا وجاء في ضاء روى الخار زنجي اربينا وقال اي لازمنا المرد من الفتية وقال المرتدى قوله اربين بالمرض من ارب بالشيء اذا لزمه فاقام عليه يقال ارب والب بالمكان اذا اقام فيه ورواه قوم اربين بالمرد من الرب الذي معناه الزيادة يقال قد ارب الرجل اذا ازداد فيقول اربين بالمرض اذا ازددنا عليهم انتهت الحاشية البيت الحادي عشر احلى الرجال من النساء مواقعا من كان اشبههم بهن خدودا حاشية قال المرتضى فضاء يقال انه اخذ قوله احلى الرجال من النساء مواقعا البيت من قول الاعشى وأرى الغوان لا يواصلن الذي فقد الشباب وقد يصلن أمردا ولمنصور النمري مثله كرهن من الشيب الذي لو رأينه بهن رأيت الطرف منهن أزورا ونحوه قول الآخر أرى شيب الرجال من الغوان كموقع شيبهن من الرجال انتهت الحاشية البيت الثاني عشر فاطلب هدوءا بالتقلقل واستثر بالعيس من تحت السهاد هجودا اي طلب بالحركة في الاسفار سكونا ودعة فيما بعد وبالقرق نوما قاف وقوله بالعيس اي بركوب العيس ومن تحت السهاد اي من تحت الصبر على السهاد حاشية في كتاب المرزقي ضاء نقلا عنه وهو مثل قوله في اخرى ارى العفو لا يمتاح الا من الجهد وقال ابن المستوفى وفي الحاشية استثر اي استخرج وقريب منه قوله اي قول من قال جئت طليحا راكبا طليحا تعدت في السير لاستريحا انتهت الحاشية البيت الثالث عشر من كل معطية على علل الصرى واخدا يبيت النوم منه شريدا علل الصرى يعني إسراء بعد إسراء أخذه من علل الشرب صاد ومن روى على علل الصرى أي ما يحدثه الصرى منه زالها وغير ذلك البيت الرابع عشر تخذي بمنصلة يظل إذا ونى ضرباؤه حلسا لها وقتودا والمنصلط الماضي في الامر يقول هذا الرجل قد الف ظهور العيس فكأنه قتود لها وهذا مثل قولهم بنوا فلان احلاس الخيل وضرباؤه نضراؤه البيت الخامس عشر جعل الدجا جملا وودع راضيا بالهوني يتخذ القعود قعود قعود قاف راضيا انتصب لانه مفعول به والمعنى انه امططى الليل وخلف من كان يرضى بالهوان ويلزم بيته ولا يسعى في كسب المال وتحصيله بل اتخذ جلوسه قعودا له اي اقتعده ورضي به مركبا والقعود ما يقتعد من الابل أي ما يركب ولا يستعمل حاشية يبدأ من هنا خرم في نسخة باء ونون ويستمر إلى البيت الثالث والثلاثين من هذه القصيدة انتهت الحاشية ولا يستعمل ذلك إلا فيما كان, فت فيما كان فتي السن قريب العهد بالركوب البيت السادس عشر طلب ربيع ربيعة المنزل ممهي لها فوردنا ظل ربيعة الممدودة حاشية رواية الصلي فتفيأت ظلا لها ممدودة وهذه وهي الرواية في سين ورواية الخارزنجي فوردنا ظل ربيعة الممهودة وفصرها بالممهد لها الموطئ للطالبين المنتجعين انتهت الحاشية ويروى فتسيء ظلا له ممدودا ولما كان الربيع من الازمنه يحمد على كل حال ان كان الربيع الاول او الثاني جعل الممدوح ربيعا والاحسن ان تكون اضافه ها هنا على معنى من كانها اذا كانت بمعنى اللام جاز ان يتوهم السامع انه ربيع لربيعة دون غيرها من القبائل والممهى لها اي المحسن الكثير الماء ويجوز ان يكون من قولهم امهيت الفرس اذا طولت له في الرسن حاشيه قال ابن المستوفى واذا روي الممهى بفتح الها كان من امهيت الحبل اذا ارخيته انتهت الحاشية ويحتمل ان يروى ظل ربيعة على الاضافة الى الهاء ولا يمتنع ربيعة على اسم القبيلة البيت السابع عشر بكريها علويها صعبيها الحصنية شيبانيها الصنديدة البيت الثامن عشر ذهليها المريها مطريها يمنى يديها خالد بن يزيد نسب الممدوح الى هذه القبائل وهي على ما ثبب وفي النسخ تخديم وتأخير في النسب وصناعة الشعر يجب فيها ذلك لان هذا الممدوح من بني مطر ومطر ادنى هؤلاء الاباء اليه فينبغي ان يروى بكريها علويها صعبيها وكذلك ينبغي ان يروى ذهليها مريها مطريها لان بني مطر رحت هذا المنذوح من مرة ابن ذهل ابن شيبان ابن ثعلبة وثعلبة هو الذي يلقب الحصن ابن عكابة ابن الصعب ابن علي ابن بكر ابن وائل واذا نسب الرجل وكان نسبه مشهورا فبدأ بالاب الاقرب ثم جيء بعده بالاب الاكبر كان ذلك كالفضلة من الكلام الذي لا يحتاج إليه وإذا ذكر الأب الأكبر ثم تلي بمن بعده كان ذلك مفيدا للسامة مبينا عن المنسوب وتمثيل ذلك أن يقول الرجل رجل من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رجل علوي ثم يقول مطلبي هاشمي قرشي والسامع قد استغنى بعلوي عن ذكرك هذه الاسماء لانك بدأت بالجد الاقرب وهو مشهور وقد اغنى عن ذكره من بعده واذا قلت فلان قرشي فقد افت السامع انه من قرش فاذا قلت انه هاشمي فقد زدته في الفائدة لانه يجوز ان يكون من غير بني هاشم ثم على هذا الترتيب البيت التاسع عشر نسب حاشيه سين نسبا وهي رواية الخارة في ضاء وقال نصب نسبا لأنه لما قال ذهليها مريها مطريها صار المعنى كأنه قال المنتسب إليهم نسبا فنصبه على المصدر بهذا المعنى ولو رفع على ادمار الابتداء جاهز كأنه قال هذا نسب أو الذي ذكرت ونسبت نسب هذه حاله انتهت الحاشية نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا البيت العشرون عريان لا يكب حاشية رواية الخرزنجي في ضاء لا تحبو دليلا وفصرها بقوله اي لا تحتاج ان تحبو عليه من يدلك عليه وترشوه انتهت الحاشية دليل من عمن فيه ولا يبغي عليه شهودا حاشية بعد لا يبغي ميم ولا موسين ولا تبغي انتهت الحاشية جعل النسب عريانا لانه لا يستثر بشيء لشهرة الاباء ولذلك قالوا هو كعريان النجوم اي كالنجم الذي لا يستره غيم قال الشاعر واني كفان الذم جد مهذب وخال كعريان النجوم رفيع وترك صرف عريان للضرورة كأنهم شبهوه بالصفات على فعلان اذ كان في عدتها من الحروف والحركات وانما يخالفها بالضمة البيت الحادي والعشرون شرف على اولى الزمان وانما خلق المناسب ان يكون جديدا حاشه بعد ان يكون ميم ولام وسن وضاء ما يكون جديدا وهي رواية الخارز في ضاء وقال ابن المستوفى وروا غيره ان يكون جديدا انتهت الحاشية لان ما كان حديثا جديدا كان خلقا لا يتفكر فيه البيت الثاني والعشرون لو لم تكن من نبعة نجدية علوية لظننت عودك عودة عي نجدية نسبة الى نجد لأن آباءه كانوا يحلون بها وعلوية يعني من علي بن بكر بن واهل وقوله لظننت عودك عودة أصل العودين واحد وإنما فرق بينهما كثرة الاستعمال لأنهم يريدون هذا عود طيب فيحذفون طيبا فصار ذلك كالاسم المحالف لهذا اللفظ فكأنه قال لظننت عودك قطرا أو ألوة أو يلنجوجا أو غير ذلك من أسماء العود وقال المرزقي لولا أني أعرف أصلك وأنه من عطقة كالنبع في الأشجار وهو شدر يتخذ منه القسي وجعله نجلي لأنه إذا كان من الجبال والهضاب كان أصدق وأصلب لظننف أصلك من طيبه العود الذي يتبخر به انتهى الوجه الأول